ولا تدعوا من, تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين فان فعلت فانك اذا